أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم حميد م د تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم م في السماوات و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ة آيات وفي خلقكم وما يبث من د ا ب ة آ ي ا ت لقوم يوقنون واختنا في الليل والنهار وما أ ن ز ل الله من السماء من رزق وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصري في الرياح آ ي ا ت لقوم يعقلون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 موسوعه ن م جهنم و ل ا ي غ ن ي عنهم م ا ك س ب و ا ش ي ئ ا و ل ا ما ت خ ذ و ا م ن دون ا ل ل ل ه أ و ي ا ء و ل ه م ا ب ع ظ ي م ه ذ ا هدى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 قل للذين آ م ن و ا يغفرون للذين لا يرجون أ ي ا م الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ثم الى ربكم ترجعون ولقد آ ت ي ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ة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 موسوعه ش ي ئ النابلسي و للعلوم ت ق ي ن ه ذ ا بصائر ل ل ن ا س وهدى ورحمة ل ق و م ي ق ن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 وخلق الله السماوات و ا ل أ ر ض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون, ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن َ يهديه من بعد الله أ َ ف َ ل َ ا تذكرون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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بابائنا إ ن كنتم صادقين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 والأرض و و ي م ت ق و م ا ل س ا ع ة و م يخسر ا ل م ب ط ل و ن وترى ك ل أمة ج ا س ي ك ل أمة ت د ع ى إ ل ى ك ت ا ب ه ا ا ل ي و م تجزون م ا كنتم ت ع م ل و ن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 وقيل َََ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ََ ب د ا و ح َ مَا كَانُوا بِهِمْ بِهِ ََََ س ْْ ت ه ز ِِ ئ ُ و و ن ق ي َ اليوم ََْْ ننساكم ُْ كما ََ نسيتم َُِْ لقاء ََِ يومكم َُِْْ هذا ََ و َ م َ أ ْ و ا ك ُ م ُ النار َُّ وما ََ ل َ ك ُ م ْ ذ ل ك موسوعه اتخذتم ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ا ف ل ي و م ل ا ي خ ر ج و ن م ن ه ا و ل ا ه م ي س س ت ع ب ه